بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد النبي القادرين كان الكلام في انما الغيب اذا كان جاريان فلا إشكال عندهم في انه لا يتنفس ملاحظه ولكن الكلام اذا لم يجري بأن مفترض أنما الغيث نزل من السماء فاجتمعت ارض ربلية مثلا فهنا هل يتنجس لمجرد ملاقات النجاسة أم لا؟ يقول وكذلك لا؟ يتنجس ملاقات النجاسة للآصل واختصاص ما دل على الانفعال بغير موضع النجاح ظاهر الروايات التي تدل على انفعال الماء القليل بالنجاح غير هذه الصورة شوف الماء القليل الراكد أثر عندك روايات منها الصحيح عن الماء تبول فيه الزواب واتلغ فيه الخلاب ويقسل فيه الظنوم قال إذا كان الماء قدات الرن لم ينجسه شيء ظاهر هذا الكلام شنو؟ ظاهر هذا الكلام ورود النجاسة على الماء لا ورود الماء على النجاسة عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الحياة ظاهر هذه الرواية أنه في مورد يكون نجاء سواردة على الماء أيضا ذكر رواية بعد ذلك عن الدجاجة والحمامة وأشبارهما تصحوا العذراق ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يكون الماء قدر كرين فهذا في ماذا في ورود النجاح على الماء وفي الموثق وفي آخر عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطره في إناءه هل يصلح الوضوء من قال لا وفي الموثق عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو قال ويكان ما إلى آخر الرواية جميع هذه الروايات ظادرها في أن الماء القليل ينفعل إذا وردت عليه وأما إذا نزل المطر من السماء ومر بالنجاسة فهذا خارجنا عن مورد هذه الروايات بما ان مورد هذه الروايات صورة ورود النجاسه على الماء لا صورة ورود الماء على النجاسة فحينئذ لا يشمل محل قدامناه الكلام في ماء فقال الراضح وإن كان هذه الجاسة يأتي تكررها منذ التعرض في كل هذه السلية المتظاماته الآن هو هادسة الناس وللمعتبرة المستفيدة نصوص المعتبرة ففي الصحيح صحيح علي بن جعفاد عن رجل يمر في ماء المطر. وقد صب فيه خمرا فأصاب ثوبه هل يصلي قبل ان يغسله قال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي ولا رفله عن رجلين يمر في ماء المطر عام بما اذا كان ماء السفر يجري او لا يجري عن رجلين يمر بال هذه روايه احمد استفاد منها إنما المطر بنفسه لا ينفعل في ملاقات النجاة سواء كان جاريا أو غير جاري وفي آخر عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر من هذه الروايه كما ذكر السيد الحكيم قد يسره انه بالنظر الى كلام السائل قد يقال تدل على اشتراط الجريان مثلا عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف الوقوف والجريان ظاهره ان السطح بعدما صب عليه الماء صار الماء يكف يعني الماء يجري على الصار فظاهر كلام السائل أن الجريان شنو دخيلون أن مفروض كلامه في صورة الجريان فيكف عن الصدق يباله عليه فتصيبه السماء فيكف يقول إن وكف البيت بالمطر تال قليلا قليلا مهم أنه يجري فبالنتيجة أنه ظاهر كلام السائل هو صورة أو مورد جريان الماء. فإذا اعتمدنا على سؤال السائل نقول بأن هذه الرواية لا يستفاد لا يستفاد منها عدم انفعال ماء المطر وإن لم يكن جارياً. رأيتنا يسألني أنما صورة الجريان؟ ولكن في كلام الإمام اللحّب الإمام ألغى. الحين. قال لا باس به ما اصابه من الماء اكثر منه المهم بالإصابة ظاهر كلام الإمام عليه السلام أن ماله المدحلية في عدم الانفعال والإصابة المهم أن الماء الذي يصيب المتنجس أكثر منه لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه المهم في نظر الإمام هو الإصابة إذا أصاب ماء المطر شيئاً وكان ماء المطر أكثر من ذلك الشيء المتنجيس فهذا كاف في ماذا؟ كاف في عدم الانفعال إذن إلغاء الإمام لقيد الوكوف وتركيزه على قيد الإصابة المهم هو الإصابة دليل على أنه مطلق ماء المطر. لا يمتعن بمناقات المجهد وإلا يكون جاهي أكبر ما يمكن يقصر على الجريان بما أن مع المطار هذا بيجي هذا بيجي الآن لا الجريان شيئا عن الجريان بشكل عرف؟ أنه يعتبر الجريان أو لا بعدين نجي نتكلم عليه وفي المرسل كل شيء يراه ماء المطر فقفطه هذه المرسلة مرسلة الفاهدين محمد العديد من عن عن رجل هذا اسم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديثين قال قلت يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير ما يفضل في المسجد تغير وأرى فيه آثار الحجار فتقطر القطرات علي وينتظف علي منه والبيت يتوبأ على سطحه فيكف على فيادنا مقصول في الروايات كما يتوسف والمسجد في المسجد في أنه في السابق يستخدمون طرف من السطح أن يستقنون فرم من صفر الخلاف ورديه يجي الرواية يتنظر أنه يبال على الصف ف... أو يبال على, على ظهره هذه الرواية ناظرة إلى أنه هو متعارف من وجود خلاف على الصف والبيت يتوضع على صفره ففي... فيكف على ثيابنا قال ما بذاب لا تقصد كل شيء يراه ماء المطار فقط مطور <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذه الرواية استدل بها على أن مطلق الاراء يراه جرى أو ما جرى كل شيء يراه ماء المطار هنا المراد برنا مطلق الإصابة كل شيء كل شيء يلتقي به ماء المطار؟ فحينئذ إذن فقّطه، فحين إذن لا يستفاد من الرواية اعتبار الجريان بل مطلقا كل شيء يرى إلا أن السيد الحكيم قدس سرّ استشكل في الرواية بانه المطاهرية عمنا الطاهرية كل شيء يراه ماء المطر فقط طهور نقول الرواية أن الملاقي للماء المطر طاهر أما أم ماء المطر بعد أن اشتقى بهذا الشيء طاهر أو نيسه نتعرض المطار الرواية غاية ما تدل عليه كل شيء يراه ماء المطر فقط طهور رايت ما تدل عليه الروايات طهارة الملاقا بالماء المطر أما أن الماء المطر الملاقي طاهر أو غير طاهر ما تدل عليه ما ما يقع عليه المطر طاهر أما نفس ماء المطر طاهر أم لا, لا تدل عليه فإن قلت بأن مطهري شيء لشيء فرعوا طهارته قلنا ماء الغسل ما غسالة الحمام ماء غسالة الحمام إذا كان قليلا ومر على موضع النجاسة إذا طهر به الإنسان مثلا القبل أو الضغور إذا مر على النجاسة وكان قليلا ثم يتصل عنها طهر الموضع أما أنه معلم أنه طاهر طهر أكبر يعلم أنه طاهر بعد المستقبل غاية ما تدل عليه الرواية ان ماء المطر إذا وقع المتنجس طهره أما الآن بعد أن انفصل عن المتنجس هو طاهر أم لا لا جليل على ذلك صار معلوم مم. الرواية تدل عليه إلا أن يقال لأن هذا الإشكال غير وارد لأن محل كلام السائل هو الماء لاحظوا عن ابي عبد الله قال قلت يسيل علي من باب المطار ارى فيه التغير وارى فيه اثار القذار فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه هذا جزء من السؤال ظاهر هذا الجزء شنو يعني ماء المطر ينجسني لو ما ينجسمي يقترو علي وأقرأ فيه التغير انا اتنجس بهذا الماء او اتنجس محل سؤال السائل هذا مو محل سؤال السائل ان المتنجس طهور بالماء او ما طهور محل سؤال السائل ان ماء مطر ينجس او لا ينجس نزل علي ماء المطر فيه التغير ينجسني هذا الماء او لا ينجسني هذا محل فتقتل قطرات علي وينتبه علي من والبيت الجزء الثاني من السؤال عن سؤال ثاني والبيت يتوضأ وعلى صحف فيكت وعلى قيادنا واحد يتوضأ فوق الصاف والصاف عادة مرتبة بالنجاسة كما قلنا لأن المتعارف هو جعل خلاء على الصاف قل. إذا كان متعارف جعلوا خلائنا صفجة واحد يتوضى فوق الصف فاختلط ماء الوضوء بماء الحفظ فاختلط ماء الوضوء بالنجاة الموجود على الحفظ فردنا أنهم يجعلون فوق الصفوح خلائة واحد يتوضى فوق الصف وهذا ما يختلط معه نجاة الصف ثم يخرج من الميزاب يكف على ثيابنا سيابنا شنو حكمنا؟ هذا سؤال ثاني ما يرى في السؤال الأول قال ما بذا بأسا لا تغسله كل شيء الإمام يرجع أعطيه كبرى كلية يعني كثير سؤالك جوابهم واحد ما بذا بأس لا إذا وقع المطر عليك وانت تشوف في آثار التغير ينجي استيابك ولا إذا جرى الماء من الميزاب ما الوضوء ماء الوضوء إلو إلا على الصاف جرى من الميزاب ينجي استيابك لا هذا ينجيس لا هذا ينجي ما بذا بأس لا تغسل الثوب كل شيء كبرى كلية بعد لا تتأني بعاج هذا أنا أعطيك كبرى كل يوم أن تطبقها كل شيء يراه ماء المطر فقط صحيح <تصفيق> أن الإمام أجاب عن شيء لم يفعل السائل وهو طهارة ما وقع عليه إمام المطر أما هذا يفيد أن ماء المطر طاهر لماذا يفيد أن ماء المطر طاهر؟ لان محل سؤال السائل هو كون ماء المطر منجس او غير منجس الامام عندما يقول له هذا مو بس مو منجس بل مطهر. مطهر كل شيء يراه ماء المطر فقصه الروايه الجواب عفوا الجواب وان تعرضا الى مطهريه ماء المطر ولم يتعرض الى طهارة ماء المطر إلا أنه يدل على سؤال المطار بماذا يدل؟ يدل باعتبار أن مركز ومحور سؤال السائل هو في كون ماء المطر منجس أو غير منجس من هذه النحية يدل فرابع ملاحظة سؤال السائل هل أصم السؤال من جواب إلا أن تكون قرينا عنك نحن قلنا فيما سبق القران الموجود على السلام الاصل مطابقه السؤال السائل للجرائم مطابقه الجرائم للسؤال هذا هو مطابقه الاصل و الانسان عن شيء ويجيب شيء ما خطر السؤال في الاصل لا نحن قلنا فيما سبق القرينه قائمه على هذا المطابقه لا قرين قائمه الاصل هو مطابقه السؤال للجرائم ثانيا على انه في المقام في المقام الان الامام جاي يعطي كبرات تدل على ما يريده السائل وتدل على غيره ايضا يدل بانه انت لنشأ سؤالك انه هذا محل سؤال السائل هو هذا ان ماء المطار يقع على الصف الصفحه متنجس في وجود الخلاف بعدين ما المطر يطلع من الميزات فأنا هذا الماء ما تغليط عن النزاب أشوفه شنو تغير وأرى فيه القذر فيقع على ثيابي وينتضح علي من ينجس أو ما ينجس خلي السؤال فاجح الإمام شي يقول له ما بذاب ما بذاب العشنو عندي أرد ما تنجس العشنو ما بذاب لا تغسله انما المطر خلوا الكبرى كل شيء ماء المطر نفس هذه نفس هذه الجمله اشكال السيد الحكيم لو ورد في الكبرى كل شيء ماء المطر فقط لا يرد على الجمله ما بذابه يعني هذا الوقوع وقوع القطرات على توبه لا تغسله يعني ما المطر لا ينزل. هل يعقل أنما المطر متنجس ومع ذلك لا ينجس لخو غير معقول. إذا الإمام يقول لا تغسله يعني لم ينجس يعني يصدها اللون بالدلالة الالتزامية على أنه لا يتنجس فنحن فنحن لو اختصرنا على هذه الجملة ما بدا باس لا تغسله لو اختصرنا على هذه الجملة لدلتنا على أن المطر لا ينفع بملاحظ باعتبار أن صريح هذه الجملة أنماء المطر لا ينجس وعدم تنجسه جاء لنا بالدلالة الانتجامية على عدم تنجسه ملاقبة هذا اولا ثانيا نفس الكبرى كل شيء يراه ماء المطر فقط نفس الكبرى أمدليه على أنماء المطر فقفته لا من باب أن المطهر طاهر حتى ينقل يم... في بالماء ماء الهسالة فإنما الهسالة بعضهم يقول في, في نجاته حتى مع أنه مطهر لكنه تلقى لا من هذا الباب لا من باب أن المطهر طاهر بل من باب أن الإمام ذكر هذه الكبرى كل شيء يراه ماء المطهر طاهر من باب ان الامام ذكر هذه الكبرى تعليلا لعدم التنجز هذا السائل قاعد يقول انه انا ما بفتح تحت ميزا ينزل بينزل مننا ماء هذا الماء ماء مطر ترى هذا الماء ماء وضوء هذا الماء الذي ينزل أرا فيه تغير نتيجة لأن الصف متنجس فكل ما ألقي عليه الماء يفعل الإمام يقول لك أنت فيها وكما ليش فيها ما تنجسها فيه. مع أن الماء متغير يقول له كل شيء يراه ماء فقط فقطه جاي يعلّ ظاهر الكبرى أنه في مقام تعليل لماذا لا تتنجس ثيابك؟ لأن كل شيء يراه ماء المطر فقط طهر يعني السطح صار طاهر نفس السطح لما وقع عليه ماء المطر صار السطح طاهر لما صار السطح طاهر الخادل ما جيء السطح فجاء لك من مكان طاهر فلا ينجم في هذا ذكر الإمام للكبرى أنه في مقام التعليم لعدم نجسد الثوب وأن الثوب لا يتنجس باعتبار أن هذا الماء جاء من مكان طاهر شو من مكان طاهر ومتنجس باعتبار وقوع المطري؟ عليه فلو كان ماء المطار بعد وقوعه على الطاق تنجس به ثم سال على هذا الشخص لم يصح التعليل فراغ. إنما يصح التع إنما يصح التعليل لعدم التنجس بأنما المطر مطهرون لأنما المطر لم يتنجس. وهل أنا شنو ربط؟ سير ما إلى ربط؟ سير التعليل ما إلى ربط شنو؟ بالجواب لا ربط بالتعليل بالمعلال. ما هو الحكم المعلن؟ عدم تمجزك هذا الحكم المعلل ان اباب الشجاعلي قل شنو والله ترصد طهر طهر يوم وقع عليه المطر طهر كل شيء يراه ماء المطر فقط طهر ترصد طهر بوقوع ماء المطر يقول لي هذا ما يرغم حالك أنا ما اتكلم في المطر مطر طهر ما طهر أنا اتكلم ان هذا الماء اللي وقع على ثوبي شنو حكم للجسم او لا لنقول بعد اذا كان الطب فالماء الذي الفصل عنه حينيذن طهر. طاهر اذا لا يصح تعديل الجواب الذي ذكره الامام بهذه الكبرى الا اذا كان ماء المطر طاهران وإلا لا يصح التعديل. طار هذا من ناحية محصرة في التحر. هذه اللي احنا مشينا عنها هذه اللي اقول لها الثالث حقا لا صحيحة صحيحة علي بن جعفر رواية الأولى نشيناها آل هذه الرواية الأولى إذا واحد راجع سياقها مده عن علي بن جعفر من صحيح موسى عليه السلام قال سألته عن البيت يبال على ظهره ويبتسل من الجنابات، ثم يصيبه المطر. أيأخذ من مائه من المطر، أيترضى به للصلاة. قال اذا جرى فلا أعلم أنه إذا لم يجري. بعد. بعدين قال وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر. هذا الام لقاء رجل يمر في ماء المطار هذا شنو هذا ذيل الى السؤال الثالث وسألته عن الرجل يمر في ماء المطار وقد صب فيه خمرون فأصاب توبه هل يصلي فيه قبل ان يقصله قال لا يقصل توبه ولا يصلي فيه, فيه ولا لا يقصله نقول ان هذا السؤال الثاني ما يمكن يصدر باخلاق على. بعد ان تقدم اشتراط الجريان في السؤال القول الكلام محتف بما هو صار القريبية بما ان الامام في السؤال الاول قيد بالجريان قال اذا جرى فلا فلعل فلعل الامام في اجابته عن السؤال الثاني اعتمد على القيد الذي ذكره في السؤال الاول مقتضى وحدة السياق هو ما يقول القطر احتمال مقتبى وحدة السياق احتمال كون ما ذكره في الجواب الأول خيداً بجوابه الثاني ومع وجود هذا الاحتمال لا دافع له فلا يمكن حينئذ إثبات أن الجريان لا بهذه الرواية ما يمكن استدلال استدلاله بأن هذه القطعة من الرواية عن رجل يمر في ماء المطر وقد سقط فيه خمرة فأصاب توبة هل يصلي؟ هل لا يصلي توبة ولا يصلي. لو كنا نحن وهذه القطعة من الرواية لو المستفاد من ماء المطر لا ينفع المقبّط جالياً، لكن بملاحظة صدر الرواية وأن الإمام ذكر قيد الجريان في الجواب الأول بهذه الملاحظة حينئذ. محتمل جدا أن الإمام تكرر على القيد الذي ذكره في جواري الأول وفقا إذا لا ينعقد للزيد لذي رواي أصلاق في ما المطار لا ينفع مطلقا في جواري أم بعدين يقول خلافا للشيخ في التهديب والمضصوت وبني حمزة وسعيد ابن سعيد بن حمزة ابن سعيد ابن لأخبار الوحيد يعني اشترط الجريان الشيخ والدخنزة والدخنزة اشترط الجريان لا يكون معتصما حتى يكون محجم <تصفيق> لأخبار <تصفيق> أخرى منها هنا سيدنا القوي قد ستسبوك قال كلام الشيخ مفهد كلام الشيخ الطوسي تقريبا كلام الشيخ الطوسي ومحمد المدهن يقولون الجريان شيء معنا الجريان له المعاني، تارتا يقصدون يشترق الجريان من الميزات، كما هو وارد في عباراته يشترق الجريان من الميزات، ليش؟ لأن الرواية وارده في كلمة الميزات. في ميزابين سالا، أحدهما بول والآخر ماء المطار فاختلطا فأصاب برجل، رجل قال الإمام لم يبرروا ذلك قالوا بأن محق الجواب في سورة الجريان من الميزاب إذا مقصودهم أنهم يشترطوا في طهارة ماء البطر جريانه من الميزان فهذا لا يحتاج له أجنى من له أجنى معرفته إلا الميزان الميزان صرف ما في الماء منه وجرى دعني يصير لا يحتاج في الراحة أو نزل الماء الطحارش يقول السيد الحكيم لازم ذلك أن يلتزم بأن الماء النازل في الصحاري والبراري ينفعل بملاقات النجاة، ليش؟ ما جرى من ميزاق فإذا، اشتراط الجريان من الميزاق واللي لازمه أموره، ما يلتزم بهذا، حاجة حاجة ما ما والرواية احنا ما ذكرت الميزان من باب الميزان باستبار ان ندود فيها الميازين والرواية ذكرت الميزان من باب الميزان ولا خصوصية ولا موضوعية بالميزان بل الحر في هذه المعارض يقطع بعدم المخصوصية الاحتمال الثاني ان يحتمل ان مقصودهم ان يجري من شيء سميزاب او غير ميزاب جرى من السطح مباشرة جرى من ميزاب نزل على الارض وجرى في الارض مهمان يجري مقصودهم من اشتراط الجريان انما المطر يجري من ميزاب من سطح من ارض المهم انه اذا نزل ماء المطر مباشره من السماء الى النجاسه لا يجوز اما اذا نزل على شيء وجرى ثم لقي النجاسه لا يتنجاز المهم ان يجري على شيء هذا مقصود ولا خصوصيه للميزه ولا غيره المهم ان يجري على شيئين من الاشياء يقول هذا ايضا غير لماذا؟ لأن المفروض ان لا فرق بين الأرض الرملية والأرض الصلبة حتى نقول هذا. إذا كانت النجاسة في أرض صلبة ونزل ماء المطر وجرى في الأرض الصلبة بعدين وصل للنجاسة لا يترجل أما إذا نزل لأرض رملية بعد ما يجري في بمطالبه والتقى بالنجا يعني لا يفتي متفق بالفرق بينهما. انه الماء هو الماء المقدار هو المقدار غير ما في الامر اذا نزل على ارض صلبة وجرى منها وبعدين لاقى المتنجس يتنجس واما اذا نزل على ارض رملية لا يتنجس ولا يحتمل أن يكون سلامهم ناظراً إلى هذا أن المراد في الجريان الجريان الفعلي على أي شيئين الاحتمال الثالث أن يراد الجريان الشأن يعني ماء من شأنه أن يجري لأن الماء أحيانا يكون قطرات هذا ليس من شأن يعني وحيانا يكون ماء قابلة من الشأن الجريان انهم يشترطون هذا الماء اذا كان قطرات رذاذ وليس قابل هذا يتنجح بمجرد واما اذا كان ماء له كثافه بحيث يكون قابلا للجريان لولا المانع يعني هذا الماء لو ما طاح ساربعمئه جرا مرادهم شنون قابلية الجريان أن الماء بمستوى من الكثافة قابل للجريان بحيث لو لم يمنع منه مانع لجرى هذا الاحتمال وجيه أن يحمل كلام هؤلاء الأعلام على هذا أنهم يشبقون قابلية الجريان هذا الاحتمال وجيه أنه شنو الدليل عليه احتمال في وجيه لكن ما هو الدليل عليه الآن في الكورنف. الأدلة الآن هذه نصرفها إلى أن المراد بالجريان جنو قابلية الجريان وشهيه الجريان. منها الصحيح. صحيح الشام. عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجناده ثم يصيبه الماء. أ يؤخذ من مائه؟ ما المفاس فيتوضأ فيه الصلاة؟ قال إذا جرى فلا ظاهر المفاس وإن لم يجِي وفي معناها غيره غيره هم هذين بس أقول؟ وروى الحنري في قرب الإسماعيل عن عبد الله بن حسن عن جبلي علي بن جعفر الله وزاد وسألته عن الكنيه؟ يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيقف فيصيب الثوب اي صلى فيه قبل ان يرسال قال اذا جرى من ماء المطر فلا باس ومنها الحكم في ميزابين سالاء احدهما بول والاخر ماء مطر فاختلطا فاصاب ثوب رجل هل لم يضره ذلك؟ طبعا الحسن هنا بالحاسنه إبراهيب بن هاشن عليهم إبراهيب عن إبراهيب بن هاشن يشكلون عليهم مكان يروي عنه الضعام ثقاء إبراهيب بن هاشن ثقاء عدلهم في المشارك من عيون يروي عن وفي معناه وهو ضعيف بعيد ضعيف هو بعيد و وهو ضعيف يعني هو بهذا الحسن ضعيف لماذا و هو مورد الثاني بالجاري لا و هذا بعيد و هو بعيد خصوصا هو بعيد و هو بعيد و هو بعيد السائل هو بعيد هو سائر افترض السائلات سألته عن نزابين سالات سائر افترض السائلات بس الإيمان عندما قال لم يضره ذلك مناظر لخصوص المورد فإذن رواية ما يستفاد بها الشرطية لأنها في مورد الجريان لأنها بشرط الجريان فالراضح لأن اختصاص مورد الثاني يعني هذا المورد لا يتسجد من السرعة ماذا تقول في الرواية الأولى وهي إذا جرى فلا بأس الرواية لها عدة فحام أو لها عدة محام المحمل الأول إذا جرى فلا بأس مفهوم الشر فَإِنْ لم يجري فَفِيْهِ بَأْسُهُمْ يقول كلمة فَفِيْهِ بَأْسُهُمْ غَلَكْ يعني أن استخدام هذا الماء مكروه لا يدل على أن الماء يجري يقول نبي إذا لم يجري وإن كان طائر إلا أن استخدامه في حزاغة في فراغة في بأسه فيحتمل الفراغة لكن هذا الاهتمار احتمار ضعيف ماذا الاهتمار ضعيف السؤال كان عن الحكم الوضعي سألته عن البيت يضال على مقره ويغتصل من الجناته يوصيبه المطار ايؤخذ من مائه فيتوضا به السؤال كان عن الحكم الوضعي يعني ان, أن هذا الماء يصح الوضوء به او لا يصح الوضوء به مصب السؤال هو هذا هل... ايؤخذ من مائه فيتوضا به بالصراط قال اذا جرى فماذا فانا إذا لم يجرى في بأس عليه شنو على صحته وضوو عدم صحته ظاهر الكلام هو هذا فيه بأس ومعنى أن الوضوء صحيح لكن مكروهون فيه بأس ظاهره أن أخذ هذا الماء لأجل الوضوء فيه بأسون يعني أن هذا الماء لا يكون مصحيحاً بالوضوء ظاهر الكلام هو عمل فيه بأساً على الكرافل أفضل يحتاج <تصفيق> أوه فأي احتمال الثاني أن يقال أن المراد بالجريان هو التقرر يعني عندما يقولون في فتاواهم الشيخ ابن حمزه يشترطوا الجريان يعني يشترطوا أن من السنة مو الجريان بعد النزول هي الجريان حين النزول مو الجريان بعد النزول كنا نبحث عنه في الجريان بعد النزول أنه بعد نزوله يعتبر أن يكون جاريان أو لأقل قابل للجريان هذا كلام بعد النزول هذا كلام لا حين النزول أنه حين نزوله يستمرون متقاطر إذا نزل متقاطرا فقد نزل جاريان وإذا نزل جاريان فحين إذن لا ينفع لهم القابل وإن كان نزل مباشرة على النجاه لا ينفع لهم هذا مرادهم بالجريان وعلى هذا تفسر إذا جرى فلا بس يعني إذا تقاطر على هذا يقول مضافا إلى ضعف الدلال من وجوه أخر أظهرها احتمال إرادة الجريان من السماء المعبر عنه بالتقاطر في كلمات الفقهار ويقوي هذا الاحتمال أن حمل الجريان على ما ضام الشيخ من الجريان من الميزاب ونحوه يعني الجريان بعد النزول الشيخ فهم من الرواية الجريان بعد النزول نقول احتمال الجريان حين النزول يوجب خلو ما ذكروه من اشتراف كول التقاطر من السماء في عدم الانتعال من نص عليه. الفقهاء شرط الشرطين للطهارة الشرط الاول ان يكون متقاطع الشرط الثاني الجريان يقول احنا اذا نحمل الجريان في الروايه على الجريان بعد النزول اصير اشتراط الجريان النزول بلا دليلين الرابع العلماء يقول الشيخ صحيح فهم من الرواية أن هذا تعرض للجريان بعد النزول وبناء على ذلك استجلب الرواية عن اشتراح الجريان بعد النزول إلا أننا نقول أن المراد من جريان في الرواية الجريان حين النزول ويقوي هذا الاعتقاد أنه لو أريد من الرواية الجريان بعد النزول لكان اشتراح الفقهاء للجريان حين النزول بلا دليل وبلا مدراء صاربه من الجريان من الميزان ونحوذ يوجد خلو ما ذكروه من اشتراط كون التقاطر من السماء في عدم الانفعال خلو ما ذكروه من اشتراط كون التقاطر من السماء في عدم الانفعال خلوه هي عن نص يدل عليه ما كن نص يدل عليه فهو بعيد عنه يلتزم الفقهاء بامر لا ننص عليه فإذا كان يبعد التزام الفقهاء بأمرنا الأنصى علينا لا نحن نحمل الرواية على ما يريده الفقهاء من التقاطر قال ومحصل هذا الجواب إجمال الجريان لا أقل من إجمال جريان ما ندري مراد بالجريان الشأني جريان فتدي مراد بالجريان بعد النزول جريان في النزول جريان مجمل في الرواية فلا يصح الاستدلال بها لإجمالها ومحصل هذا الجواب اجمالي متعلق الجريان فكما يحتمل ما يستدل به الشيخ يحتمل ايضا ما ذكرنا مما لا خلاف فيه اللي ذكرناه هو شراء التقاطر لا خلاف فيه اللي ذكر الشيخ هو محل ثلاثه كما يحتمل الروايه نظره لما ذكرناه هذا الكلام من صاحب الرياض قد بسسرعه فحل لأنه اولا لانه ما ذكر من انه اشترك التقاطر في عدم التعامل ذكر صاحب الرياض على انه اشترك التقاطر انما المطر اننا نحصل بطهارته فلا تاجنه وتقاطران نجل لو نزل ماء المطر رزاي وعلى نحو الرشن معلمة نزل ماء المطر رذاذاً وعلى نحو هذه المناطق مناطق البارد غالبين من المطر رذاذ فإذا ماء المطر رذاذاً وعلى نحو الرجل يجب أن لا يجب فاشتراف الجريان بمعنى تقاصر على النجاسة لا ترى المطر حتى لو نزل وازاد وفتح تزيل الطهارة ليش نتزل بتوبي مختبر فحين الالتزام باشتراط التقاصر لا يوجد ولا يكفي ذلك أحد هذا أول ثانيا بانه لو فرضنا ان تقاطعوا وتاقوا قدر عليه والاجماع بعد ليفتح من النص عليه تحمل النص عليه شنو النص يقول اذا جرى فلا با ليش الصح رياض على شنو اذا جرى يعني اذا تقاطع ليش وجل حمشه لو لم نحمله على ذلك لكان اشتراق التقاطر بلا دليل دليل الاجماع لا خلاف فيه تقول لا خلاف اشتراق التقاطر دليله الاجماع مو دليله الروايه حتى لا بد ان نحمل الروايه على ان المراد بالجريان هو التقاطر لاننا لو نحمل لم نحمله على هذا المعنى لكان اشتراق التقاطر بلا دليل اذا هو الإسماء قام التسالم على ان التقاطر بناء على دعواء قامت التسالم على ان التقاطر سرطة في الاعتصام، والدليل هو الإسماء وحين اذا الرواية لا يصح حملها على التقاطر لأننا الجيل علي موجود غير الرواية وإلا سميع كده وإلا أنه محمل انتهي سميدة إذا ما تحمل على هذا المعنى كل الفتوة الثانية بلا دليل خالف تفسير بلا دليل إذا الرواية واضحة في هذا المعنى كيف يخالف ظهور الرواية لأن أن فتوة الاخرى تبقى بلا دليل ومحمل عرف هذا هذا ليس محملا عرفيا المدار في تفسير الروايات على فهم العرف العرف شنو يفهم من إذا جرى من يفهم من إذا جرى إذا العرف يتهم من إذا جرى الجريان بعد النزول لا يصح حمل الرواية على خلاف ظاهرها العرفي لأجل أن الفتوى الأخرى تبقى بلا دنيا مصحّح في مقالب طابع إذا العرف يتهم من إذا جرى إذا جرى حين النزول بعد ما يحتاج إحنا إلى هذا التأويل نقول أن المراد في الروائلة الجرار، نحن نزف من العور لا أن المراد الجرارين حين نزل لألا تبقى الفتوى الأخرى بلا تبيلي مدعش بهذا راضح؟ إذن رجل الثاني، أن الفتوى الأخرى تبيلها الإشفاء ولا حاجة إلا نهاجها وردنا الثالث على أنه افترض الفتوى الأخرى بلا تبيلها حمل الرواية على غير بغترها لأجل أن الفتوى الأخرى تبقى بلا تبيلها هذا ليس أمرا أرفيا ليس أثناء أثناء أن الجريان ظاهر فيما في حين النزول أو غير ظاهر إذا ظاهر حين النزول فحمله على الجريان حين النزول لفهم العرض لا لأجل بقاء فتوى بلا جديد وإذا مو ظاهر لا يصح على خلاف الله صار واضح وهو كذلك خلاف الله رأمجحنا على الجريان الرواية يتكلم عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابه ثم يصيبه المطر. أ يؤخذ من ماء عشان الماء المطر بعد الإصابة؟ أ يؤخذ من الماء يعني من الماء المطر بعد, بعد, بعد الإصابة الصاف؟ فيتوضّع به بالصلاة. قال إذا جرى فاذا جرى بعد النزول بعد الإصابة. واهر كلمة إذا جرى هو الجريان بعد الإصابة للجريان حين الإصابة صار معلوم معين أيد الحمد وعلى الجريان من المجد خلاف الظاهر جدا لذلك سيدنا القوة يخبس السره أبعاً للمخطة الهندانية حمل الروايق حدعاً إذا جرى خصوص الإيمان لا يستفادون هذا الاشتراك الغريان وهما ذكرنا أنه كانت متعارفة لهم أنه إذا أرى خلال وفصلت وبطبيعة الحال يكون الصفته وفيه عين نجاسب بول أو عملا فإذا فاذا اصابه إذا أصابه المطر بمقدار لا يجري يكون ما المطر مستهلك النجاسب كيف ينكم وإذا أصابه المطر بمقدار يجري معناه أن النجاسة هي المستهلكة في ماء المطر لاحظ فيكون روح فالإمام إنما اشترى في الجريان في المقام لا لأن الجريان شرط في طهارة ماء المطر مطلقا بل لأنه في مثل هذا المورد حيث أن النجاسة موجودة وكثيرا لابد أن يكون ماء المطر بمقدار يجري حتى لا يكون مستهلكة في النجاسة فلتكون النجاسة مستهلكة فيه فاشتراط الجريان شرط خاص بالموريد لأنه شرط حام كمع وجود هذا الاستفاد بعد رواية مي مجملة تعتصر النوبي